يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا البيت الحرام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 الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به وما أهله لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأن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 مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أولم استم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما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 وَأَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقُوهُ بِهِ إذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء ولا يجرم أنكم شنأن قوم على أن لا تعذلوا، يعذلوا هو قرب للتقوى والتق الله، والتق الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وأمنتم برسولي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء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 قال يا ويلت أعجست أن أكون مثل هذا الغراب أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا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 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاؤهما بما كسبانك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تبى من بعد ظلمه وصلحه الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماء وال earth يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء؟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 وفي الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من الدورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكوا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما لله إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أف الجاهلية بغضون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 فَيَصْبِحوا عَلَى مَا سَرّوا فِي أَنفُسِهِمْ لَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين روتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة هزوا ولعبا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 وأضل عن سواه السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 وقالت اليهود يا اللَّهِ مَغْلُولَهُ قُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْيَدَاهُمْ بِسُوءَ قَتَانِ وَافِقُ كَيْفَ شَاءَ وَلَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا وَزِلَ إلَيْكَ من ربك طغيانا وَكُفْرًا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 تَقَوْلَ كفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو انهم قاموا التوراة والانجيل ولم انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أُزِل إليك من ربك طغيان و كفر فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالْنَّصَارَةُ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 فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 ما أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا ذلك بأن منهم قسسين ورحبان وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل الرسول ترى عيونهم الدمع ترى عيونهم تفيض من الدمع من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 ونطمع أيد خلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن الايمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم, او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام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 صالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وأمنوا إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم يحكم به ذوا هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين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 اثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اثْنًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا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 إذ قال الحواريون يا عيس بن مرية هل يستطيع ربك أي ينزل علينا هل يستطيع ربك أي ينزل من السماء؟ قال التقوى.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 أعد منكم فإنني أعذبه عذاباً فإنني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مرّ يا ما